o professor que disse que eh sabe que tem um assim, o que você vai fazer? Vai ficar assim, né? E o tempo e os outros. Não, não, nós não tem tipo, né, quando a fala, quando a gente precisa fazer aquela estratégia, já não somos comer nada. É, tá, tá. É muito valorizado. А що це робити буде за фішку? Що بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله يا رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت أسل ربنا بالحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ايها الاخوه المسلمون احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده اصلح فانه غفور رحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا ايها الناس اتقوا ربكم يتقرب ربكم مخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والديه شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم اهم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اما بعد ف نستهل على بركه الله سلسله دروس علميه في العقيده و بالحقيقه هذه دروس علميه اذا متعارفه دروس علميه موجهه الى طلبه العلم بالدرجه الاولى ولذلك يعذرني بعض الخيان اللي رغما الماده توصف عليها ولا حاجه هذا يعني درس علمي لكن الحضور صار فيه حتى الحضور يعني في امركم منقوم لا يسب بهم زريسو يعني حتى الانسان يحضر كذا خير ان يحضر مجلس علم خير من ان يقعد في مجلس اخر الله اعلم شنو اللي فيه ف العلم تعرف مكانه العلم في الاسلام ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين اذا شفت واحد مقبل بشحب يتعلم ارى في اراده له خيرا بمفهوم مخالف من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين يعني وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اذا فمن يعلم ان ما انزل اليكم ربك الحق كمن هو اعمى اذا لا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ان اوتوا العلم درجات اذا العلم في فضل كبير يحتاج اولا للعلم الى الاخلاص كل اعمال الاخلاص والعلم من المسائل لتحتاج أولا إلى الإخلاص في طلب العلم لماذا أتعلم شنو الغاية شنو الدافع أتعلم لأرفع عن نفس الجاهل أولا ثم لأرفع عن غير هذا الإخلاص فيه إذا كان لسان يتعلم بش يرفع الجاهل نفسه ويرفع الجاهل الغير كل أخلاص أحصل بإذن الله لابد أيضا في طلب العلم لابد مناء التواضع مناء التواضع لا بد من التواضع ولا بد من الصبر تواضع للعلم وتعواضع لمن تعلمونا من قال النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثالث لابد فيه من صبر لابد العلم يحتاج الى صبر ما فهمتش المره الاولى المره الثانيه الثالثه نفهمش ما فهمتش المره نسكر ونمشي هذاك الشيء حب الشيطان ساعات بعد ما نفهمش الجمله الاولى الثانيه نسكر ونمشي يخرج هذا مش طبعي ولذلك الخضر عليه السلام ماذا قال لموسى لما قال هل اتبعك الان لتعلمني مما علمت ترشد قال انك لن تستطيع معي صبرا يعني العلم يحتاج الى صبر يحتاج الى صبر فاذا كل مره ان شاء الله سنعطيكم ايضا على اداب طالب العلم كل مره يسره كانت وحقيقه العقيده فممته من احسن العقائد هو العقيدة التحاوية للإمام التحاوي عليه رحمة الله هذا إمام جليل هو محدث هو فقير هو عالم من علماء هذه الأمة كان شافعيا من لول ماذا من تعود كان شافعي ثم أصبح من أتباع إمام أبي حنيفة حنفية وكتب هذا العقيدة تولى شرحها عدة علماء علماء كثيرون منهم ابن أبي العز وكتب هذا العقيدة ابن أبي العز وهي من أحسن الشروح اللي موجودة في انتعار ذي فيها بعض المناخ سأنه لاحظ عليها في إن شاء الله نلاحظها في أوقاتها من أحسن حقيقة ما يوجد لأنها شاملة كاملة تلخص أمور العقيدة الكل بإذن الله نمشي بها ش... شيئا فشيئا نعم شو زلنا اللول وبعد نعم الامتحان الصغير للتقييم حتى نسوف روح يقول ماس ماسي وماسين بعد ستة وسبعة أسابيع نعم نعمل امتحان بعد ما نكمل اسماء وصفات نعمل امتحان في ابار ظريف اللي يحب يعني اللي يحب يعمل اختبار ثم نمشي للمرحله الثانيه ان شاء الله وهكذا حتى ان رب ييسر بانتمام هذه العافيه طيب اللي نحتاج معايا شويه تركيز شويه صبر اصبروا عليا شويه من لول بعد ولي الامور سالبه باذن الله ان شاء الله باذن الله ونسالكم ان شاء الله يقينا باذن الله نقبل كل شيء طيب ال هذه العقيدة يعني لابد أن نقول مش نبدأ بشرح البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذا الأمر اللي يبدأ بحمد الله واللواية ببسم الله هذا هو آب الغرف وان كان الحديد فعافه بعض الهي الناس ده اي ده فينا اللي قلت لهم الناس الجمله دي الناس طيب اي ناس كده لو انا كتبت ما مش عامل من هناس بجيب الجمله غير جمله ثانيه واقول بيذا نفس الكلام مش نختار كلمه بكلمه بنفس السير بقى نقول بقلمي ادي تعوز الحب الأزرق الجديد الجملة تامة يقول مقلة من, من حبر الأزرق الجديد تامة جملة نعتصر <تصفيق> لا هاي هي بالضبط التركية كيف, كيف؟ إذا <تصفيق> من غير تام يقول مقلة من حبر الأزرق الجديد الذي في يدي باقي شيء جملة ناقصة إذا تحتاج إلى الأدماء والذي نحن نكون في التعاون التعاون بها من تجب ليه فمنقص فيه لا هي فما حذف مراد بيقول بقلم الحبر الازرق الجديد نقول اكتب يعني اول معنى احصلوا على صوره يعني طيب ده ولد ثاني اينك تقول بسم الله الرحمن الرحيم لازم نحط سجد استاهل اقرا بابا يعني استاهل اقرا استاهل هذا الدرس بسم الله الرحمن اقرا القران إذن أنا بشي مقدر، وهي عليه الصلاة، كل جار مجلور وقاعدة بالنسبة للطلبة العلم كل جار مجلور لابد أنه متعلق، لابد أنه متعلق، كل جار مجلور تقول في البيت، وتسكن، ما هو في البيت؟ في البيت ضيفا، طيب، متعلق ذي رب إذن كل ما دائه جار, جار مجلور لابد أنه متعلق، المتعلق بشي قولت، إما الشي يقول فعل ولا إسم إما بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي أو ابتدائي ابتدائي القراءة أو الكتاب ولا أبتدئ أبتدئ أبتدئ صحيح أو لا؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئي أو لا أبتدئ لهنا هذا القدل هنا نجيز باش نتقادل نقول أكتب من قلم الحر القلم الجديد ممكن صح ولا لا صح طيب اذا ينقض درهم الاولى ينقض درهم بعد اما اقول بقلم الحبر الازرق الجديد اكتب والا اقول اكتب بقلم الحبر الازرق الجديد اقول لا اذا عقلا ايضا لو قلت ادخل بسم الله الرحمن الرحيم كم ذلك امر هنا هل التقدير اما خير القدر لهنا نقول اقرا بسم الله والا نقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرا او انفترض ان نقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرا تجكم بالعليه باش يكون اسم ربي يتقدم الفعل باش يكون بي وضعنا اذا انا انا حالف موجود فالحالف موجود هذا الحالف مقدم ومؤخر ويقدر فعلا يقدر فعلا علاش علاش لان الشيء يسبق اسم ربي قبل ما أن يقوم انا بالفعل اسم ربي يسبق لان تاع وضعنا اذا بسم الله الرحمن الرحيم المتعلقه نتاعها محذوف لماذا باش يتم التقديم لو كان جاء كان بسم الله الرحمن الرحيم انذرو وليذرو فقط لا بسم الله الرحمن اقو اتكلم يعني انا يعني افعل كل شيء باش تدخل في افعل كل حذف اذا نعدها لاتساع التقديم اذا حذف متعلق الجار والمجرور لاتساع التقديم طيب اريد انا اذا الواحد يقول بسم الله راح يغنى في نفسه شنو اللي بقول يقول بسم الله الرحيم اكتب انام اقرأ اذا تقول لنفسك قالوا بالمصاحبة ما معلتك؟ هذا زمع شريف زمع شريف قالوا بيه هناله بالمصاحبة ما معلتك؟ أي قراركة متصاحبة بسم الله بيه المعنى وليه بيه بيه طيب بيه المعنى ليه بيه هل يجب أن تفعيس شكراً لكي بريكي قد أدخل كلاس كاروداً إنسان، لا أمشي بيلي عليش إلي قال المساعدة أخفر والزمارشة لتكرت اسمه ولي أمشي بيليش كان الزمارشة للمعتزي من المعتزة من المعتزة والمعتزة عند المعقيدة أدخال في العقيد أهل سنة والسلاح المعتزة عند المعقيدة أدخال لأن المعتزة يقول لك <تصفيق> الإنسان يفعل الخير بمحيظات يوء ويفعل الشرط بمحن إرادة فيه واث. ولا دخل لله في فعل خير ويفعل الشرط. إذن تقول بتمانع عدد للنام أن بي أنت أعمل خير وحدك أعمل شرع وحد. نحن نعلم أن الإنسان لا يعمل خير إلا بتوفيق من, من الله. إلا بتوفيق من الله. إذن ما أصابك من حسنتك فمن الله. وما أصابك من سيئاتك فمن النفس. الله يمكنكم النفس. إذن كيف يقول للمساحت فقط؟ إذن النقاص سبحانه وتعالى لا يبارك ولا يوفق لا, لا فلا فلا فقط هذا النقاط عقدي ولذلك عندما ترجع تفسير كعزة محسري كشاف عن الترسيل كعزة كشاف عندما عن ترجع تلقى اللهم يقول للمساحت فلماذا؟ لأنه يعتقد أن الله لا يتدخل في فعل غير في الإنسان لا ي... يعلم الإنسان ما تمام اذا المصعبه فقط صعب اسمه المصعبه نعلم على السنه نقول للاستعاده نستعيد بالله ولذلك نقول اياك نعبد واياك نستعين الضابط اياك نعبد واياك نستعين طيب اللي بعده مع الاخ التبرع ما معنى التبرع انت بالك تقول سي انا متبرع ولسه عندك درجه لو قلت لما انت برع اذا جاز ذلك جاز ذلك نعم جاز هي الباء عندها عدات بعد عدات معاني يعني الباء معانيها مش توافر مش هذا المجال إذا من الباء تعدينا لو تعديوا كلمة كلمة حتى في الأعقيدة تعديوه كلمة كلمة بعد مدى فالقال رحمة صار تعدينا الاسم الاسم مأخوذ الناج الرجيمة مأخوذ ما من السنة الاسم مأخوذ من اسمه سمعت السيماء هي العلامه السيماء هي العلامه بتقول واحد اسمه صار واحد اسمه علي هذه علامه على شخص اسمه صار على اسمه او مأخوذ بلم الاسم المنسمه او مأخوذ اسمه اسمه اللي هو العذوب والرفعه العذوب والرفعه إذن اسم الله, الله مأفوء من السمو ومن العلو هي الرفع من الرفوع يرفع إذن بسم الله هذه هو غير تلموش المحنية هيش كايب التالك فيه كايب التالك بسم الله ما معنا الله الله هو اسم جلد. جلد. اسمه طيب هو أليه اسم الله طيب هو الا المتنزل انت اسم الله لازم نعرف معنى الله قال سما الله قال هو عليم على الذات القديم علم على الذات يعني عالم على الذات الغير الهي اسم الله اي ما معنى هذه العلماء تختلف فيها في الاسم هذي الاسم الله حيّر العلماء ما معنى الله ما معنى الله كل واحد اشطاء على أقوال انا مش نقصرهم جميع الأقوال بحيث وما تكتجوش بعدين اشتبعكم على اسم الله في فالله اذا تعرف معنى الله فبقصنا مع العلماء قالوا اسمه مليه مشتاق اسم غير مشتق هذا اسم نقول له اسمه نغير مشتق قال بنشوف الكالسي جوي السي دوي اللي هو النحوي المعروف قال الاسم غير مشتق شو معناته المشتق لو نقول مثلا محمد مشتق من الحمد قال لك طيب كي تكون صالحة صالحة طيب فما مات مشتقة منه ولا لا إيه الله شنو يماتي نصها وستقى منها الله خبرنا سيبويقا ليف ماش مات تسبل اسم الله وتأخذ منها المات هي اسم الله جميل ولا لا جميل طيب نعم جميل لا ماذا كدام سيبويقا قال, قال اسمه ليشتق وهو أعرف المعالف وهو أعرف المعالف هذا العالمه هو السيدويه هو في المنام فقل له ما فعل الله بك قال العالم ده النحوي شاف واحد في المنام قال ما فعل الله بك قال غفل ما لي بما قال لي كتب الكتاب تحت في باب النحو عند هؤلاء النحو ان اعرف المعاني هي الضمان أنا، أنت، أنت، هو، هي في ذلك نقرأه المعرفة أو هل باب أعرف المعارفة هي ضمأت أنا وأنت جاسي هو إشترأت قال ليش كون أنا وأنت قد ذلك الله أعرف المعارفة هو الله ثم جي أنا وأنت لهم سواب وللأس سواب <تصفيق> وللأس إذن هو يابن المنام قيل أنه مافع الله بك قال مافع الله لي لماذا؟ قال يأني كتبت في كتاب نحو الله أعرف المعارف الله ربه لا يريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا الشمس والبذر من أنوال أجمته والبر والبحر فيض من أعطيان إذن الله سبحانه وتعالى إذن اسم لغير مشتق هذا قسم من العلماء فما قول ثاني العلم هو أبو حنيفة أبو حنيفة النعمان يعني من لا أسقار هذا الأربع أبو حنيفة أوله في الأسرقي في الزمن أبو حنيفة أسقار قال الاسم هذي لا نعلم أسقار لا نعلم مذللاته اللغوية ولكن نعلم آثاره على النفس المشري اننا نعلم مدوناته اللغويه ولكننا نعلم اثاره على النفس البشريه لا نعلم من بيت القصيد قال الله تبارك وتعالى كيف الله سمع كما نعرف المدلول اللغوي تاعنا لكن نعرف اثار كما النفس كيفاش انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم كذلك الله اعلم كما نعرف النفس انما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا كُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ سَلَتْ قُلْ إِيمَانُ مَعَ رَبِّهِمْ يَتَوْكَرُونَ من النعف أثار عن نفس البشري نعف أثار في عيات ما ذكر فيه قليل إلا وكثار ما ذكر فيه قليل إلا وكثار إذن قال اللغة اللغة تنة العشرة وما أشترون منه قال للنعف لا ثار تعب كلام جميل ولا لا؟ جميل طويل إذن هذا القول أول هذا القول الثاني قسم العلماء قول ال� فمعك قال هو, اسمه مش هو اسمه مش اسم مشتق هو اسم مشتق اذا عندنا كذا اقوال قول ان الاسم غير مشتق وقول يقول لا نعلم ما بين او اذا لا نعلم هذا وقال يقول هو مش قالوا اسم مشتق لكن لما قال اسم الشرف اختلفوا هم اختلفوا اختلف اللي, اللي قالوا بهذا القول اختلفوا children, the shepherd. What does he want? As is the larger talking round he says, the shepherd is from the oven! god is such an old shepherd. What did you say to your wheat? Stocked is called the corned. Simon is the word with practiced means What is it? He says God is like thisaint of the wheat food or the behavior had practiced. ولا دين تحاور في ادراك كل العقول سمعنا ذا الذي تحاور في ادراك كل العقول ليش واحد يقول كل شيء والله لا احد ولو فكرت فكري من اول الخب انت تقول لله والله كل ما خطر ببالك فربك مخالف مغاير كلان اذا قال مشتق من الاله تتحي في ادراك كل العقول هو الله لا تعي بذاك كل العقول حقا لا حقا والله حقا تحتار ف اذا استيقن الله نعود الى الولد يفتح اي كلام مع مغبور ولا مش مغبور ولا نقول حي فما قال الا قال نعود من ابيها من كان ابيها ما معنى ابيها الذي يتعلق بي الذي يفزع اليه اي ان في معنى الذي يفزع اليه ابيها بمعنى سكن وان سكان وطمأن فالله قال ما أخذ من لفض مجفعة ليه ما تعرف معباً آية؟ قالك سكان وطمأن ما تعرف معباً؟ أي الذي تسكن وطمأنه إليه القلوب هو الله الذي تسكن، وتطمأنه القلوب إذا الله هو الذي تسكن وطمأنه إليه القلوب وحب إنه جربت النفوس أن تطمئن إلى الدور والقصول فما زادها إلا حيرتا، ما زادها إلا خلقا والذي يعني تسكن إلى الله واطمئن، إذن تسكن أطمئن، اللي جعله وسلم أطمئن مش خرب يا الذين آمنوا وتطمئنوا، قلوهم بذكر الله، ألا يا غافل يا ألمان، مش متابق، ألا بذكر الله قطن <تطنى> منه <إنو> القلوب إلى النسيح لا أم المسيح العالمي نصري لا إلى الله الذي قال غير مشفق كنصري الذي قال روما عم عمش مدده كنصري الذي قال من الولاة كنصري الذي قال لك من آليا بمعنى الساكانات قل نصري ينس روما على الحذائق أخذها أيضا قالوا لا. لا من الولاة هو من آليا وعسين قالوا من الله مثال تبا في اللغة العربية يسمون لها لعلى البعض يصعبينهم المعنى لها في اللغة العربية يليه ليها وإلهها لها يليه ليها إله إذا قال إن الله مأخوذ من الله ما على الله؟ قال إن معنى ما يحتاج به لها بمعنى يحتاج جاء ذلك إذاً الله هو الذي يحتاج ذات حجب ذات من سبحانه وتعالى عن الأرض اذا جعل بينه وبين الخلق حجاب عجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجوه من تدى اليه بصر سبحانه وتعالى اذا احتجبا على الانظار لا تدركه الاسرى وهو يدرك الخناس وهو اللطيف الخبير اذا اذا لا يحتجب الله ولا يحتجب الانظار صحيح ولا مش صحيح صحيح صحيح والله صحيح اذا بما حدث فمن قال لا, لا من الولاة هو من, من آله أولاها قال ما لديه من آله ها يعني سرع و هذا فرح آله ها قال آله ها لو يعني عبده عبده ها بمعنى عبده آله ها بمعنى عبده قال لك يولي الله يولي هو ال المعبود اه الله بمعنى الذي الله يساوي المعبود وهذا اقوى الاقوال لدى الاهليين وهذا اقوى الاقوال عند الاهليين الله هو المعبود ضد الله والمعبود الله والمعبود ولذلك تفهم الله المعبود اذا قرات الايه وهو الذي في السماء اهله وفي الارض اهله تعز سماه الا رب لا يضراف واحد فوق وعدو ابدا سبحان اذا هو المعبود في السماء والمعبود في الارض اذا الله هو المعبود وهو الذي في السماء جلاله اي معبود وفي الارض جلاله اي معبود اذا لكن هذا ما ينفيش المعاني الاخرى تاع الله ما فيش معاني اخرى تاع الله اذا الله لان اقوى نظم هذا العلم هذا هذا ما نقول ما في هذا النظر هذا مع نشوعه الفقه قال سوي اسمه غير مشته وهو يعرف معارف اعرف المعارف, المعارف الاطلاق قال حنيفه لا نعلم الاياته النظاميه ولكن نعلم اثارها على النفس البشريه قال بينه من العله بل هو اسم اشتق غير لكن اختاروا الاشتقاق فقيل من الوله التعيب قيل من اله بما سكن وظن ان ملئ بما احتاج لدرك الابصار الها بمعنى عبد الله هو المعبود اذا الها الله هو المعبود, المعبود. الله يغفر الله يستغفرنا <تصفيق> <مينو>. <تصفيق> اذا سرع دين اللفظ عما ولعن نزيد ما بغا في ادنى شرح العقيده ان شاء الله اذا تفاصيل اكثر صلاه الرحمن او مش اللفظ الرحمن الرحمن شنو سكيطو نقولوا الرحمن ماشي جوج لا <تصفيق> شكون بسم الله بسم الله نقولوا نقولوا شنو هذا <هو> <تصفيق> <تصفيق> اسم هذا غير الاسم الله اسم ها هو لا ورحمان. <تصفيق> اسم. نقول يا رحمان والله. اه. إذا كان تجمع تنادي بيه و تقول يا رحمان. و يكون موجود في الكتاب والسلتة أو نعني. و ليه اسم. إذا نرحمان اسم. والرحيم. <تصفيق> اسم. اه. إذا تعني جاد أسمان فيه. جاد ال... أسمان فيه. البسم الله. الرحمان. ما معنى الرحمان. من لش مشتاق الرحمان أو في محتوى ذلك؟ الرحمن الرحمن ممتاز الرحمن ناخذ من الرابعه شكرا استاذ يوسف الله يشفيك استنى عندك مشكله استنى استنى الصوت هذا الصوت هذا تعال لي يفيد فعل لازم يفيد الامتلاء والامتساء في قول الامتلاء الامتساء غضبان اي احملا غضبا فعل غظى على وزن فعل غضبان قول القراء غضب بسم الله غضبان وعسا كل غضبان عندما لا لا لا لا لا فتقول <سؤال> الرحمن <سؤال> اي واسع الرحمه من هو من واسع البلد واسع الرحمه يقول لك سبح ربنا سبحانه وتعالى الذين حمل عشر ما حولهم يسبحون بحمد ربهم اي ربنا وسعدك وِسعت كل ليل اامن ورضاها وسعت كل شيئا رحمة ووسع الاتساع وسعت كل شيء رحمة وعلم اذا رحمان على وسعتان يفيد الاتساع الاتساع ولذلك ربنا وسعت كل شيء رحمة ورحمتي وسعت في الايه الاعراف وان وسعت كل شيء طيب وسع كل شيء إذن رحمان فعلا تفير باتساق الرحيم طيب قد الرحيم أعيداً مأخوذة, مأخوذة من لاش ؟ فعيّم مأخوذة من لاش ؟ من الرحم فعيّم من الرحم طيب فعيّم مأخوذة أيّاً رحم يقول قال ليش رحمان و إحتنا رحم ألا تكر رحمان برأني ؟ ألا تكرر رحمان برأني ؟ إذن إن إنسان يمتلك مسايد ماذا غرباً أشيّم يمتلك هو غرباً لما يقال بقى ولا ولا دي وقت ديا دي وقت او ناخذ بيها فعل دمناخي فرجع موسى الى قومه ربنا ربنا تاسفا طيب قام انتى علمه طيب ولما سكت عن موسى ربنا ربنا يسكت, ولا, يسكت ولا يمشي ولا اذا الوزن فعلان يفيد الذي ساع لكن ما يفيدش الدواء والعربي بيخدم الا ده فلو كان رحمان فقط هي رحمه واسعه لكن ممكن تنقطع فنحلها بذاك اضاف رحيم اضاف رحيم او سبحانه رحيم. رحيم على وزن فتيلي فعيدا يسمى في اللغه العربيه صيغه مفعله صيغه مفعله مثال أجمع صيغه مفعله اسم فاعل اسم على صيغه مفعله قصيده التي لا تنفك عن موصوفها هذه بالنسبه للط علامه القصيده التي لا تنفك عن موصوفها هذه اسمها سين مشبه فعيل لكن هذا دقيق قصير لان هذا القصير قصير على وزن طيب ديم على طوله ولا لا هذه سين مشبه اذا ملازم ولا لا اذا ملازم قوي جار وزن هاي ديم الطويله لا الطويل باين اذا رحيم اي رحمه ملازمه, لا ملازمة لا لك الفقع ملازمه لك الفقع اقل كي تقول كريم اي كرامه يعني قيمه قيمه اذا الوسن لديه اي يسفه مشتبه عاده هي الصفه التي تعريفها هي صفه هي الصفه التي لا تفك لا تفك عن مصوفيا لذا ذكروا عن موصوفين ها موجود فيها طيب فذاكر لذا ذكروا عن موصوفين دي لازم ان اذا الله سبحانه وتعالى ناخذ الرحمن الرحيم ال الواسع الواسع يعني الله غير فيه الواسع غير دي وناخذ الرحيم الرحمن دائما اذا سبحان Рахман, рахма васи, варахим, рахма вах, мутадд. Хадді хід вихово, ануму, аррахман мумдар, рамта вихов. Ла, ідян рахматув мутадд, мутавасила, аль хайд луру. Ідян, аррахман, хайд вихов, аллға. يا الرحمن من اذا سئل نعم والرحيم من اذا لم يسأل يا الله الرحيم من اذا لا اذا لم يسأل يا الله قال لك لا تسالنا بني ادم حاجه ووسل الذي ابوابه لا تحرم لا تسالنا بني ادم حاجه ووسل الذي ابوابه لا تحرم ولا تغلق الله يقبل انت رحت سؤالك وغنى ادم حين يستوي افضل تسع مرنونه ثالث الفقير مرتين ثالثه من الفصول الله يغضب انت عارف يا زويد هذه سلسله اضافيه ولك اللي يعرفه سبحانه لا يتجلى اي ابدا حتى يتجلى غير انما هو سيله اقارص تعرفوا قصه العالم باسم الباس ترس العالم يمشي يغرق عليه ديون وعجز على الوفاء بها قُتَعَ الْدِيُونَ إِشْبِشْيَ عَلَيْهِ ذهب إلى الأمير أمين فررسان وقال يا أيها الأمير تعالى يبيون أعجزت على الوفاية لها وما شئتك إلا وصليت ركعتين وما شئتك إلا وتصليت ركعتين وسألت الله أن يقضي يدي على يديك فإن قضيتها الديون تعيين فقد قضىها الله فقد قضى أشكوه الله إذا حمدنا الله ثم, ثم شكرناك كلام جميل أو لا؟ جميل إذا أعسى قال إن قضيتها إن أنت الدير فقد قضاء الله مش أنت وسيلة في قرصة إذا حمدنا الله ثم شكرناك وإن لم تقضيها عدرناك ما عندك في السوق حتى شيء واستغفرنا الله فإنما هي برهوبنا من أغسرنا قال لها بل أعضيها لك لتحمد الله وإذن كان فعلا قال لها بل أعضيها لك لتحمد الله استحمد الربي سبحانه وتعالى إذن لا تسألني أمني أذن حاجة وسأل الذي أبوه أبو لا تفتبه لا تفتبه إذن قال الرحمن وهو الذي إذا سوء لأعرف هو أذب النبار والرحيم من هو قال إذا فرسأ لأبو سبحانه سبحانه، ما أكرمه، ما أكرمه، ولا أكرمه، ما أكرمه، حيث لم تنسك، قلت لك وذباك، تعطي حواجك، تطلب من غيره سبحانه وتعالى، من غيره، فمن يقال لك، قال أرادس الرحمن في معاني أغرق قاعد تقول فيها، يا البيت، أنت بدون واتفقت ولد الرحمن مأخوذ من الرحمة قلنا نسميكم معنى آخر ما مش معنى ما هو المعنى يا أيها الشيخ خال الرحمن هو الملك عشر مش غريبا مش غريبا الملك قال لك القادر العادر الملك القاضي العادل هو الرحمن. ايه ده? بيزم دليل. احنا امنا نقبل الا. ونرفض الا. ونرفض الا. ونصدر صادقين. اعطينا قرآتكم وتبعوه. ما كانش لا. ضيب. قال لك انا نجينا نقرأ لوش اسم الرحمن في القرآن. نلقى ايات ونشي تدل عن المعنى تعم راح ما تقول كذلك. مثل. قال لك أنتظر يا أبو الحم سبحانه وعلى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع 거는ه يا القيام وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا خسور الرحم لنا خشعت الرحمن سكنت خفت إذا أمام الملك ملك سايع أو لا ملك؟, ملك أو ملك إذا أخف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون الشيطان ولاهي قال لك عذاب بالرحمن لعادة سبحانه وتعالى قال لك أنسي نعني أنهم عرفت ذلك قال لك آخر سورة القمر ماذا هو آخر آية في سورة القمر؟ إن المفاقين في جنات فيما في قال صدق عند مليك مقتدر فيما قال صدق عند مليك مقتدر شكون هو الملك معرفه ولا ما يعرف؟ ما يعرف، ومقتدر. نقول الملك المقتدر صحيح، ابيقول الملك المقتدر، عند ملك مقتدر فكان النفس تحب تعرف هو ما هو الملك المقتدر؟ نعم؟ كنت مش معرف، مش معرف، يعني ما تعرف، تعرف الملك فلان ولا بل بضابط بالاضابط، اذا عند ملك مقتدر عوضه انا نفس نقول ملك والفريق المقتدر ملك مقتدر مش معنى ساعه الملك هو الذي له نقول ملك فالملك لو نقوله هو الملك مش معنى نقول الملك على المؤمن يقول الملك هو الحب والملك هو الملك فالملك يجمع بينات وهو يجمع بين الملك والملك هو أهضار. لما الله لما اذكر الله سبحانه وتعالى الملك انا اقول لك بين الملك والملك بشر تقام يحكم ولا يملك يملك ولا يحكم الذي يجمع بينهما الله والمليك اذا المليك هو الجمع بين الملك الى الل كل ده هما ذلك الملك ملك الملك طيب والملك ده شيء طيب الملكان ينزل تنزل تنزل سلاحهم عليه تؤتي الملك شهاده عادي تعطي اي شنا هو؟ عادي تعطي لكن اسمال لنا تهدي المنكة من تشاهل و تنزع المنكة علش؟ على شما قااش تاهد؟ يا انه يشد المنكة و محاد بس يأخذ شوق بس يأخذ بس عالش هيك كي قضى و لذلك قال شو تطيقة اخرين قل لهم امريكية المنكة تهدي المنكة من تشاهل مخاش وتأخذ المنكة لا وتنزع المنكة من تشاهل طيب استرجعوا ثاني اذا كان نفس الحد طلع تاخذ المقتدره ادي اخذ صوره القمر جاء بعده شنو الرحمن الرحيم سوره الرحمن ذات الرحمن على القران علاقه الانسان عندما الليل اذا من هو الملك المقتدر الله الرحمن, الرحمن. جاء جوابنا إذن أنا فعلى العديد الدليل على أن الرحمن هو الملك القادر العادل الملك المبتدر هو الرحمن إذن عند ملكه من هو الرحمن؟ لأنه فما ترابط بإصور على الرأي الرازم من أقوال العلم أنه من الصور الصورة فما ترابط مناتهم سأتحود وارع الترابط سأتحود لأنا الترابط وارع يقول مثلا آخر صورة حجن وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَضِيْبُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنُّ نَسَجِدِينَ وَأَمِدْ رَبَّكَ حَدَّى <تكلم> شُو الْيَقِينَ؟ الموت بصورة اللي بعد أشترك أتى أمر الله بعد الموت أتى أمر الله قيام إذن أحذر الله إذن مليك المقدر من هو الرحمن هذه أعناق الصورة بالصورة إذن بسم الله الرحمن الرحيم أسعب شوية بعد ما عرفنا ما عاني زاحم كل حتى في الحرب الزرع أفنا الحمد لله لذلك اللي بقى حرب الزرع توفيه الاستعانة والتبرك اللي قالوا صاحبة أخططة لأنهم معتدين ولأنه يترون بكل مفسر العقيدة التاع ويحبتها في التجسير التاعه ولكن ليش يجب أن يحتراص من قدوب التجسير مثلا الزمع شالك أشاب الآية الآية يدرك في اللغة ولكنه كان معتازلية وبدأ اعتزاله وعقيدته في التفسير من غير مواضح أو المصارف متفضل في المصارف وتبشتلات لكن أهل العلم جاء الإمام المرطيني شيخ من جلوخ الحجر من أسمالان الإمام المرطيني فجاء فتش في الكشاف الأعتزالات التعب كل حالة فرق وش بدء ماذا نعطي بمثالة؟ قالوا الإمام المرطين قال يقول الزبح شريف الكشاف في كتاب الرسيه يتعجب يقول فمن سحى على النار وادخل الجنه فقد فاز شيئا وشيء يقول ان هناك فوزا اعظم من هذا الفوز نوعا ما فمن سحى على النار وادخل الجنه فقد فاز يقول ان هناك فوزا اعظم من هذا الفوز <تصفيق> عال. عال. لكن انما الفوز اعظم لدى الله قال كمان جانا يدخل الزنه لما بدخل از لانه يذكر هو رؤيه الله فحب يحط المعاده في انا لكن احنا الذين نحسب حسنا زياده زياده وزياده الناس سبوا اذا شرطك بيبقى بنفسه بسمي الريش اللي بيبقى ما يغسل تفتح فما فس يعني انت زنت قد فاز واي فوز اعمله ده فوز لا لا فما فوز اعمله هو بالله سبحانه وتعالى اجل بس اذا لا اضل طاب طيب اذا اه سمع الوحفة بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم اه اكتبو اتكلمو اسمعو نعم كل مكان انه الاسم من اسمع ربي اللي استعادت لي الله الله الله الله الله الله الله الله الله لماذا؟ الشام الكامل الشام الكامل هذا منع طيب أيضاً أنا فيقول بسم الله فقد استعانكم بجبيان أسمائي كلها فيقول بسم الله أنا قلت الله لا فما قاعدة باش نعطيها لكم قاعدة عند العلماء المفرد المضاف يفيد العموم ما هناك قاعدة, قاعدة فيه فيه فيه في قاعدة تبوها وتحضوها والشارات تفيدنا بالمستقبل قاعدة عند علماء بصول جنور وصول تر وعند المفسرين أيضاً قرعين كيف تقعد السؤول؟ الاسم المفرد المضافر شميه؟ قال يوفيد العمومة يوفيد العموم هذه القعدة على طول على طول كل ما انقل اسم مفرد مضاف روي فيه العموم فيه جمع يعني بها لا أعلم بخير قال وَلِنْتَ عُدُّ سب نعم الله نعم الله ف طيب ده انت نعمه اسم ولا, ولا فعل اسم نعم اسم نعم نعم اسم نعمة. اسم انما اسم طيب نعمه الله مضاف ولا لا مضاف بل اذا هذا مفرد الاولى جمع نعم برشه ولا واحده اذا اسم مفرد الا نكتب اسم مفرد مضاف ولا اضيف اذا الله مضاف نعمه وهيت الى الله مضافا لكم اذا نعمه الله اسم مفرد اسم مفرد يشير في نرجع الى العموم يعني كان قال وانت عد نعم يا الله احسن اذا الاسم المفرد يفيد العموم ولدرجه قال لا تحصوها فتنحوا ما عند يشير حصيل كيف اذا نعمه في العدد 10 وانا اس سي بعد ما كان نخسي ابو lair 14 اذا هي مفرد مضاف افادت العموم ولذلك قال لا تحصوها ما تجب تحصرا لانها واسعه واخذنا لا لشويه جميل قال تعالى ان نحذر النبيه فنيحذر الذي فنيحذر النبيه مخالفون امره يخالفون عن امره لا فليحضر الذين ينبغينا فليحدث على امره على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يعدل النبي صلى الله عليه وسلم على امر الرسول صلى الله عليه وسلم عند اي امر اسم مفعول اسم كيف مضاف وله مضاف له اذا المفرد اذا الاسم مفرد اسم مفرد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 مفرد مضاف. الاسم المفرد المضاف العربي فيها العربي في المعنى اذا الاسم المفرد المضاف يفيد العموم كجيته بالقاعده دي بسم الله اسم الاسم مضافر. مفرد مضاف مفرد الاسم مضاف مضاف بسم الله ارفق الاسم نقول ان اذا الاسم مفرد مضاف اشوف فيه يفيد العموم ويئ باسماء الله كلها ا اسري واكتب واقول شكرا بالتربيه بسم الله سي قال الله لم اسم كل نعمل ما فوت طيب لكن من حي تقول تقول بسم الله اتمنى تساعد باسم واحد انا ساعدت بجميع اسماء الله كلها كل ما خرج تقول بسم الرب ها ما نجيبوش نقولوا بسم الرب لا ماش نقولوا الله قلنا بسم الله, ليه؟ ليه؟ الله. انا نقول بسم الله لكن بسم الرب يقول لنا النصارى والهنا لا لا لا ينون بالله في مره من نحي فبسم الله اي مفرد مطابق يفيد العموم اذا بسم نحن اذا نقول بسم الله يعني او ب اسم عيد بجميع اجسد بجميع اسماء الجسماء وهذا المصدر وارجواب ترى بسمله صارت نتعدى خطوه اخرى صداقين عليه شوي بts جمو في المخ大家好 اسناء بين قيلة هذه اليو لك لكن الحjar في الخيال هناك يصدها وابر حق declaration كده يعني تموز 최فرب ذيا الرائد شوي ذاغري اه لنبدأ نصرح الشرطة في العقيدة هذه بسمة الأهل لبسمة الشرطة للسرطة العقيدة ما هي العقيدة؟ العقيدة على وصف شنو؟ فاريانة <صفيق> <صفيق> في بلوغة رأي بس في الفارد عقيدة بس الفارد انتبه مع بعضنا قعدة من فوق. كل ما نبقه وزن فاعل. عنده جوج معاني. اما هذا ولا هذا ولا اثنين. فاعل. كل ما نبقى كلمة. بس على وزن فاعل. هذي قطع. فايتو فيه الا فاعل. و الا مفروض. اذا من خرج بتاعك. يا لكون فاعل يا مفروض. اوش كن كلمان. كنقول مثلا. جاريح على وزن مشروح فعيل يدخل هنا ولا لا مفعول اي مشروح احسن مفعول ما شاء الله اذا جاريح على وزن مفعول اي مشروح قديم على وزن مفاعل بما تقطن كي نقول سميع انما سميع سير اه اه انت تشوف ما اسمها ما كلهم ما صاروا اذن نسامع باسمه سالم لجميع من جميع خطيب طيب بنرجع عقيده فعيله فعيل ذا زيد اللي تجي في الفعل ولا المفعول عقيده العقيده لا مفعول فاعل لانها مفعول طيب هي عقيده بمانه عقود معقوده ات ات ات بسرعه فاعل لان الاداء مش في مفعول معنى عقيد فاعل اذا التعقيده فلسفه فاعل فاعل تعني اما الفاعل والمفعول عقيده نقولش فاعل الا اذا معقوده او معقود عليه طيب معقود عليه طيب ال اشترك معنا يعني في شيء وعند تاريخ اربط هل نمثلهم العبيده سيد وعند تاريخ اربطهم بعكم طيب ها هنا نقولوا كيما تقول طبيعه الطبيعه على وزن عادي لا صيغه ممتاز تدخل فاعل ولا مفعول مفعول اذا الطبيعه بمعنى مطبوع اطمئن الطبيعان اذا اللفظ الطبيعه دليل على وجود الله لأن طغير طبيعة فعيدة بمعنى مفعولة ما الذي طبعها؟ الله إذن بغض الطبيعة واحد يدل على الله يدل على الله لأن مدفوع ما الذي طبعها؟ الله سبحانه وتعالى طيب إذن عقيدة مع حسين مع فوتا العقيدة أشقره لك يعني الشمسي دخلت في القلب ورباطه بعقده بحيث ما تشوف عقيده سيدهت في القلب والربط عليه ما تشوف ذلك اتقبال تزول الجبال ولا يزول الا تزول عقيده عندك واذا بده نحرس من نتعلم عقيده ومن عن شكون نتعلم عقيده يعني امر ياكلك واحد لا طيب اذا قلنا عقيده بمعنى معقود علي عليه عليه نعم ده ما عمله ده قال قال لك العلماء قد قرروا المسائل المسائل قسمان في الشرط الثاني المسائل قسمان قسمين قال لك يا اخبار اخبار والزيد قصدي انه احكام اللي عند في الاسلام يا ان في القران اخبر او احكام حتى في سنه النبي صلى الله عليه وسلم يا اخبار يا احكام فدرس على اول المسائل الشرعيه المسائل الشرعيه بسمها المسائل الشرعيه او المسائل الشرعيه المسائل الشرعيه يعني قسمان اما اخبار واما احكام منين قالوا اخبار واحكام قال من قولي تعالى من قولي تعالى وَثَمَّتْ كَلِمَاتْ عُبِّكَ صِدْقَنَّ وَعَدْلًا طيب وَثَمَّتْ كَلِمَاتْ عُبِّكَ صِدْقَنْ وَعَدْلًا تعرفوا بكثير شخص من أجزاء هذه الآية؟ قال صِدْقًا فَايش؟ في الأخبة وَعَدَدْ فَايش؟ إذا كلمة رُبِّكَ صِدْقَ دَمَّ عَدْلًا وَإِلْأَحْيَانِ الأخبار والصدق صادقة والأحكام عادلة إذن وتم الكلمات ربك صدقاً وعاد صدقاً فاسم الأخبار وعاد صدقاً فاسم أحكام ثم ثم ثم إذن المساء التي تنقص من اسمين أخبار وأحكام الأخبار يسموها الأمور العلمية الأمور العلمية الاخبار مو وحده لا الخبر, الخبر عن هو كله خبر لا الاخبار اللي في وحده في وحده في وحده كي تقول الاخبار عشان انت مع الماء وليس خبر ان في مجله فمنات ومحاسب نعم عن الله سبحانه وتعالى لا الاخبار فقط احكام لا تفاعل لا تفاعل اذا الاخبار يسموها الامور العلميه والاحكام يسموها الامور العمليه الأمور عمليا اذا المسائل نقدر نقول اما كل اخبار واحكي والا نقول امور علميه وامور عملي واضح ولا لا واضح طيب الامور العلميه هي العاديه اذا اكيد الاخبار تدخل في الامور وأخبار دخلوا من المورزة العلمية تخوا في الباب العقيام فالإيمان بالله من الأخبار إذاً ت من الحقيام الإيمان باليولเอالى من الأخبار، وأخبار من المور العلمية تدخل في الحقيام إذاً كل حاجة هيrun المتغرة إيمان تخوا في الحقيام إذن الإيمان بالله الإيمان بالله بوجوده بأسماء مسخرين الإيمان بالله الإ развитاء decir الإيمان بالتضاء والقدر الخير إنه ها شري خير إنه ها شري الإيمان بالرسل، بالكتب إلى آقي كلنا أدخل في هذا السن العقيد ونحتاج إلى العقيدة من الوشف بإحتاج إلى الأمور العلمية التييفسها في السحقة إذن الاسلام عقيده وشريعه <تصفيق> العقيده يتعلق بالاعتقاد في القلب والشريعه يتعلق بالاحكام احكام الصلاه مثلا الواحد يقول ما على الشريعه الشريعه في اللغه في اللغه هي الحوض الواسع المنتقم نوعا في الشريعه اللغه حوض واسع منتقم من ما يعرف هذا سم شريعه واه وتسمى الشد احكام تسمى الشريعه واقبلت الشريعه بين الاثنين نفس العقيده هي الشريعه الاي والشريعه الثانيه من بعد العلماء بينقسموا ولو قالوا العقيده تتعلق بالامور ال100 واحكام هذه الامور العمليه فسموا هذه الشريعه ولا عقيدا والشريعه هنا هي الحوض بتاع الماء الواسع اللي يفرش طيب وايش الشريعه هي الاسلام لانها تدخل فيها قبل كريشة من أعيب لماذا؟ لماذا الشريعة خطير اللفظ انت على الشريعة جاد لأن كمال يمتصور حياة مادية بدون ماء يمتصور الشيء؟ لو كان يمتقطع عن الماء عن الأرض يسترر حياة ماء إذن الشريعة من الحوض الواسع الممتلأ بالماء وإنسان يحتاج بماذا يقول له في حياته المادي والشريعة هي الماء للحياة المعنوية فكما لا يحيى الناس غير شريعه او غير حوض التعاوي ما لا يحيى المجتمعات بل البشريه لا تحيا بدون شريعه لا تحيا بدون شريعه لان هي الماء بتاع الحياه بتاع المجتمعات واضح ولا لا هذيك على ايش اسم هذه الشريعه وهذه شريعه هذه بسمها نفع عند حد لا يماصل انصار الله غير لا لا بس انا اراد افهم في هذا وكلهم لا сам бачу там